ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الأدواع وأخذ برأس أخيه يدروه إليه قال بنا امنا ان القوم احتضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشهد بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي و لاخي وادخلنا في رحمتك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 وما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نشختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون واغتار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَو إِذَا شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّ تُعِذِيكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ